Yeah. أثمر كلبان لينا لينا, لينا لينا لينا هي تسنى شعره شعره المنتاب ليل ليل الليل حين ينام شعره شعره البثام دوما دوما دوما يتغنى. إن في عينيه أسرارا وفنا إن في عينيه أسرارا وفنا ومذا هميرا Det gør mig, det gør mig, det Mr. A drink, Mr. A drink, قيلاً وحيلاً ليأو أينني لكن أينني أهواه لكن Ah he means يا elsker dig, min kære. Min kære, min kære. Min في ليلي و بيني ليالي حفها عذابي إنها ذكرى إنها ذكرى إنها ذكرى هوانا يا حبيبي KV. KV. Eh jo uma um Rov KV. helle كضياء البادر كضياء البادر كضياء البادر في الليل الطروب يا رب العتاري يا رب العتاري يا رب العتاري دل لن يا رب لا تارد Ya yeah, Habibi, ya yeah, Habibi